كَذَّبَتْ قَوْمَ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ كَذَّبَتْ قَوْمَ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِذْ قَالَ ان نيلكم رسول امين ان نيلكم رسول امين فصدقوا الله واطيعون فصدقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر وما إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ أَتَأْتُونَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَاْدٌ بِئْسَمَثُلٌ قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قالوا لئن لم تنتهي يا من المخرجين قال إني لعملكم مِنَ الْقَالِينَ قَال إِنِّي لَعَمَلُكُمْ إِنَّ الْقَالِينَ رَبَّنَجِّني وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ رَبَّنَجِّني وَأَهْلِي مِمَّا جمعين فنجينا واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين الا عدوزا في, في الغابرين ثم دمرنا الاخرين ثم دمرنا نُبْنِي الْآخِرَةَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ نَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ فَسَاءَ قَضِيُّ الْمُنذَرِينَ, فساء نطر المنذرين إن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ دَاوُودُ مُؤْمِنًا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ وإن ربك لهو العزيز الرحيم تذَّب أصحاب الأيكة المرسلين تذَّب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا ۖ قَالَ أَرَأَيْتُمْ إِن الله عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي لكم عليه من ادر وما اسكن عليكم عليه من ادر ان ادري الا على رب العالمين ان ادري الا على رب العالمين ان فلكي ولا تكونوا المخسرين أوكوا الكرد ولا تكونوا من المخسرين وذنوا بالقسطات المستقيم وذنوا بالقسطات المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ولا تبغوا متاع الدنيا لاتشياء او ولا تعثوا في ال